الزانية والزاني فاجندوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَالْيَشْحَدَ عَذَابَهُ مَاطُائِفَةُ مِنَ المُؤمنِنينأَ الزَّانِي لَا يَكِح إِللاا زَانَةًَ أَو مُشرِركَةَ وَزَّانَةُ لا يَكِحُهَا إِلاا زَانٍ أَو مُشرِك وَحُّمَ ذَكَ على المُؤمننين.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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْضُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا سُهُم فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ وَيَدْرَؤُونَ هَلْ عَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أن غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَرْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 الله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفُ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 يَوْمَ إِذْ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ والخبيثون وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَارَؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كل المؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون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 ولا يبغدين ذيولتهن الا لبعلتهن او ابائهن او اباء اعلتهن او ابنائهن او ابناء اعلتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن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 إن يكونوا فقراء يغلهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجبون نكاحا حتى يغليهم الله من فضله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 مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةُ الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ زيتونة لا شرقية ولا ضربية يكاد زيتها يضيء وله لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمبر ثَالِثِ النَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ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 لِيَجْزِيهِمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ الظَّم آمنُمَا أنن حََّ إذ جَ أَهُ لَم يجددهُ شَيئَو وَجَدَ اللهه عدَهُ فَوفَّهُ حِسابَ واللَّهُ سريع الحساب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 يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ ثَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي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 بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مبينين أمر تب امر تاب ام يخافون ان يحيص الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا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 فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمِنًا يَعْبُدُونَني لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لعلكم لَا تحسبن الذين كفروا فِي الأرض النار يا أَيُّهَا الَّذِينَ يَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ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 أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم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 إِ اللهَّه غَفُور الرحيم لاَا تَجعَلدُ عَ أَوسُولِ بَيينَكُ كَدُعَاءِ بَعِكُم بَعَبَّّ فَدِيَ عَلَمُ اللَُّ الذيينَ يتَسََّلونَ مِن كُم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض